السماء الدنيا بذينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مالدا لا يسمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم فالخطفة فأتبعه شهاب ثاقبا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازبا بل عجبت ويسخرون وإذا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 ما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذا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 الحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتسافر أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا مَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ أَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فِي سَوَاءِ اميل مِنَ من المحضرين افما نحن بمن يدين الا من تتلى الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا له الفوز العظيم لمثل هذا غير نجلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأن له رؤوس السياط فإن يلون منها فما ليون منها تطون ثم إن لهم عليها لسوب من حمين ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا وَلَقَدْ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ قَالُوا قَدْ لنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين فتركنا عليه في الآخرين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 رَأَوْا غَايَةَ آنَهَتِهِمْ فَقَالَا أَلَا تَسْمَعُونَ مَا لَكُمْ لا تَنطِقُونَ فَأَرْغَى عَلَيْهِمْ ضَبًّا مِنَ الْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفّون قَالَتْ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ في فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلم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 أسلما وتله للجمين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء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 صرناهم فكالهم الغالبين، واتيناهم الكتاب المستبين، وهديناهم الصراط المستقيم، فتركنا عليهم في الآخرة. الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين فتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين فنجئناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمّرنا الآخرين، وإنكم لا تمررون عليهم مصبيين، وبالليل أ فلا تعقلون، وإن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 فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى فاستفتيهم أليربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إلى ثوو وهم شاهدون ألا إن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 جهنم وما منا إلا له مقام معلوم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 وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب